و كنا قد تحدثنا عن قوله عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض وعظمته عز وجل أنه الأول ليس قبله شيء وأنه خلق هذه المخلوقات العظيمة فهو العظيم خالق المخلوقات العظيمة ومنها العرش والقلم والسماوات والأرض وكذلك الحديث الثاني كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء وعرفنا من عظمته عز وجل أنه علم المقادير قبل أن تقع وأنه سبحانه وتعالى كتبها وكتابة المقادير يعني كتابة كل شيء يحدث في العالم إلى قيام الساعة كتابة كل شيء هذا, هذا شيء أمر لا يستطيع العقل أن يتخيله شيء عظيم هائل كم معلومة كم حدث في العالم كم حركة كم سكنة كله مكتوب كله كتبه سبحانه علمه وكتبه هذا يدل على عظمته ثالثا حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون الآيات فقال كاد قلبي أن يطير وهذا يدل على عظمه الله الذي خلقهم من العدم وأنه لا بد من القول بذلك لا بد من القول أن هناك خالقا خلق من العدم هل خلق انفسهم هل خلق السماوات والأرض هل جاءوا من لا شيء بدون موجود والحديث الرابع حديث انس رضي الله عنه في الرجل العاقل من أهل البادية الذي جاء وفيه من عظمة الله تعالى أنه أن هذا العرب لما قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك فاستدل على عظمة الله بهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها والحديث الخامس حديث الميثاق فإن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر آدم بنعمان يعني عرفه من صلبه كل ذريه ذراها فنثرهم بين يديه ولا شك ان هذا يدل على عظمة تعالى فهو على كل شيء قدير اخذ استخرج من صلب ادم كل ذريته ونثرهم بين يديه سبحانه وأشهدهم على انفسهم فهذا يدل على عظمته والحديث السادس قال الله عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة وهذا دال على عظمة عز وجل لأنه خالق من العدم حتى هذه الأشياء الدقيقة التي تحدى خلقه تحدى أحدا أن يخلق مثلها لا حبة ولا ذرة ولا شعيرة فكيف بخالق الأرواح في الاجساد سبحانه السابع حديث ياتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الارض فيقول الله ثم ياتي بالوسواس فمن خلق الله فمن وجد ذلك فليقل امنت بالله ورسله فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي رواه البخاري ومسلم اذا هذا دال على عظمة الله فإنه لا أحد خلقه بل هو خلق كل شيء خلق, خلق ولم يخلق بل يخلق سبحانه هذا, هذا من عظمته وقد تحدى الله الخلق في مسألة الخلق تحدى الثقرين في مساءة الخلق أن يخلقوا مثله أفمن يخلق كما لا يخلق هل من خالق غير الله أروني ماذا خلق الذين من دونه هذه مساءة الخلق تحدي بالخلق دلالة على عظمته الحديث وكذلك الوسواس هذا الذي يأتي به الشيطان محاولة لتشكيك العبد في الله فان عظمه الله تابى هذه الوساوس يعني انت الان اذا جاءت الوساوس هذه في نفسك ما الذي يردها ان تعلم ان الله اعظم من هذا اعظم مما يصوره الشيطان فاذا امنت بعظمته رددت هذه الوساوس الحديث الثامن ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم هذا الحديث العظيم دال على عظمة الله تعالى وقيوميته على خلقه فمن عظمته أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا يليق به أن ينام لأنه حي له الحياة الكاملة والنوم يتنافى مع الحياة الكاملة والنوم موتة صغرة والله عز وجل لا يموت ولا ينام والجن والإنس يموتون وينامون والقيوم القائم بذاته لا يحتاج إلى أحد سواه لا يقيمه أحد وهو يقيم كل أحد به قامت السماوات والأرض وقام الخلق ولولا ما قام أحد وهو سبحانه يقوم بأمور السماوات والأرض ومن فيهن ويدبر أمور السماوات والأرض وسكانها قامت به سبحانه فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها وهو الذي يزودها بما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها فهو غني عن كل أحد ولا أحد يستغني عنه افتقرت إليه الموجودات الحي الحي له الحياة الكاملة غير مسبوق بعدم ولا يلحق فناء سبحانه وله السمع والبصر والقدرة والعلم والحكمة سبحانه من تمام حياته وقيوميته أنه لا ينام قال تعالى في كتاب العزيز الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم السنه النعاس لا ينعس ولا ينام والنوم اخو الموت لا تعتريه سنه مقدمات النوم ولا النوم نفسه وهذا نقص لا يليق بالله ولذلك فان ربنا منزه عنه سبحانه والنائم يغيب عما حوله والله لا يغيب عليه شيء لا يغيب عنه شيء ما يعزب عن ربك مثقال ذره والنوم غفلة والله عز وجل لا يغفل عن شيء سبحانه والنوم راحه من التعب والله ما يمسه لغوب اللغوب التعب ولا الإعياء فله الحياة الكاملة والقيومية يدبر أمور العالم العلوي والسفلي ويحيي ويميت ويرزق ويخلق ويفني يغني يفكر يرفع أقواما يضع آخرين يعز ويذل ويخفض ويرفع ويقيل العثرات ويفرج الكربات وينفذ أقدار في خلقه ويرسل ملائكته كما يريد عز وجل بما يريد فكيف ينام؟ لا يمكن وقول عري صلاه في الحديث يخفض القسط ويرفعه ما معنى يخفض القسط ويرفعه القسط هو العدل والميزان وسمي الميزان قسطا لانه لماذا سمي الميزان قسطا لأن القسط يقوم بالميزان ويعرف بالميزان، وبالميزان يقع العدل، والمراد بالميزان الشيء الموزون، المراد بالميزان الشيء الموزون، فالله عز وجل يخفض القسط ويرفعه، يعني يخفض الميزان ويرفعه، بما يوزن فيه من أرزاق العباد النازلة وأعمالهم الصاعدة. فيخفض الميزان تارة فيضيق رزقا لحكمة ويرفعه تارة فيوسع الحكمة ويوفق لطاعة ويخذر بمعصية عدلا منه وحكمة قال عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هذا شرح العبارة كما في المفهم للقرطبي وشرح النووي على صحيح مسلم ومرقات المفاتيح والله تعالى يحكم في خلقه بميزان العدل فمن عمل ما يستحق الرفع رفعه ومن عمل ما يستحق الخفض خفضه ويؤيد ذلك حديث أبي ذريره كما جاء في هذه عرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع رواه البخاري ومسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى كل يوم هو في شأن قال من شأنه ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض اخرين رواه ماجه. وحسنه الألباني وقال بعض الشراح القسط هو الرزق والمعنى يخفض الرزق بتضييقه ويرفعه بتوسيعه فيضيق ويوسع كما يشاء لحكمة وهو الحكيم سبحانه والرزق هو قسط كل مخلوق يعني لماذا سمي الرزق قسطا لأنه نصيب قسط كل مخلوق الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له يبسط عكس يقدر يقدر يعني يضيق وذنوني إذا مغاضبا فظن ان لن نقدر يعني لن نضيق اذن يقدر يعني يضيق وليس معناه يستطيع هنا قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وقيل القسط هو العدل نفسه إذا قيل القسط هو الميزان والمقصود الموزون وقيل القسط هو الرزق وقيل القسط هو العدل نفسه ويراد به الشرائع والأحكام كما قال تعالى لقد ها هاتوا الآية اللي فيها أن القسط هو الشرائع والأحكام آية تبدأ بقوله لقد وفيها أن القسط معناه هو الشراع والأحكام أيها أحسنت لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فاذا أنزلنا النصفه في الأحكام والعدل المأمور به كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ليقوم الناس بالشرائع التي أنزلها الله إذن تارة يرفعه بمعنى يغلبه ويظهره إذا كان معنى القسط الشرائع إذا كان معنى القسط الشرائع والأحكام فما معنى يخفض القط ويرفعه في هذه الحاله نقول يغلب دينه بوجود الانبياء واتباعهم العاملين به ويخفضه تاره اذا ذهبت النبوه من الارض ذهب اتباع الانبياء او قلوا جدا كالمده التي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاه والسلام مباشرة ما كان الوضع في الأرض إن الله نظر إلى أهل الأرض في ذلك الوقت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من اهل الكتاب فإذا قد يشاء سبحانه أن الشرائع تنحصر بغياب النبوه غياب اتباع الانبياء يقلون جدا تصير مثل الجاهليه طاغيه في الارض يصبح اهل الحق قله ويوسع فيجعلهم يغلبون وينتشرون ويفتحون البلدان ويهيمنون هذا من شان سبحانه وذكر واحد قال طيب الآن يعني المسلمون الآن في هزائم وفي ضعف والكفار متسلطون ويتحكمون في العالم والمسلمون ما لهم حول ولا قوه ولا طول ولا نقول هذا من شأن سبحانه يخفض يرفع حتى في الشرائع لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أذن سبحانه ببقاء طائفة منصورة لا تفنى ولا تنتهي قاهرين، وأذن سبحانه بأن الإسلام سيعم الأرض حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله هذا الدين، ولذلك من الأشياء التي تذهل أعداء الدين أنه برغم كل الضربات المتتابعة القوية، البطش الذي يفعلونه، لكن الإسلام ينتشر. هذا طبعا شيء عجيب يعني هذا غريب جدا. هم الآن في حيرة ايش في شيء من حرب الدين ما سووه ما إيش إيش في شيء ما سووه في المسلمين في البلاد والعباد مذابح التشريد تهجير تدمير احتلال النهب سلب، غزو عقدي غزو اخلاقي في الأخلاق ما في تبغى تدمير التعليم والإعلام وكل إفساد طيب ومع ذلك العجيب مع ذلك أن الإحصاءات تقول أن عدد المسلمين يزداد, يزداد أكثر من أي دين آخر في العالم، وأنه ما بقي يعني كثيرا ما بقي الكثير حتى يصير يصير المسلمون في العالم أكثرية، عندهم تقديراتهم 2070. ألفين سبعين ما بقولش خمسين سنة خلاص يقولون يعني عما قليل إيش وثلاثين ربع ألفين وخمسين فوق النصف خلاص فهذا هذا هذا مدهش هذا محير وهذا يفسر أحيانا الحنق على الدين يعني ليش للدرجة لي لماذا للدرجة لماذا يفعلون كل هذا كل هذا المكر والتقتيل والتشريد لأنه يعني واحد حاقد يضرب يضرب يضرب والمضروب ينتشر ينتشر ينتشر ما هذا ما الحل طيب عندهم حل قوله عليه الصلاه والسلام يخفض القصه ويرفعه مناسب لقوله ولا ينبغي له ان ينام طبعا فالذي يخفض ويرفع ويقدر بميزان والانتشار والانحسار وكل شيء بقدر عند ينام ما يمكن ان ينام وهو يقدر هذه الأشياء سبحانه والله تعالى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويوسع رزق من يشاء ويضيق على من يشاء ويعزّ من يشاء ويظلم يشاء بيده الخير سبحانه. وقولوا علي الصادق السلام: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وفي رواية: ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. فالمعنى: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. هذا المعنى معنى الرواية الثانية يرفع اليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده ويرفع اليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده فإن الملائكة يصعدون بأعمال الليل بعد أنتبائه متى يصعدون بأعمال الليل إلى الله لما يطلع الفجر يعني في أول النهار ومتى يرفعون أعمال النهار إذا غربت الشمس انتهى النهار يعني, يعني يصعدون بها بعد المغرب يعني في أول الليل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم اعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون رواه البخاري وسلم طبعا رفع الأعمال إلى الله فيها إشارة إلى علو الله على خلقه لأن الرفع إلى فوق كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لماذا؟ لأن الرحمن على العرش استوى فوق سماواته على عرش فوق سماواته وقال أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الأرض وقال سبح اسم ربك الأعلى وقد دلت النصوص على أن رفع الأعمال إلى الله على ثلاثة أنواع الرفع اليومي والرفع الاسبوعي والرفع السنوي اما الرفع اليومي كل يوم مرتين ترفع الاعمال بالليل وبالنهار كما دل عليه حديث الملائكه التي تصعد بالاعمال النوع الثاني العرض الاسبوعي يومي الاثنين والخميس مرتين كما جاء في حديث تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يعني في كل أسبوع وسمي الأسبوع جمعة بأعظم يوم فيه فيقال جمعة جمعتان ثلاث جمع والمقصود أسبوع أسبوعان ثلاث أسابيع قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا يعني يتراجعا ويصطلحا رواه مسلم كان ابراهيم النخعي رحمه الله من السلف يبكي هو وزوجته يبكي إلى زوجته وتبكي إليه يوم الخميس. فيقول اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. النوع الثالث في العرض السنوي ترفع أعمال العام كله جملة واحدة في شهر شعبان. كما دل عليه حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النساء وهو حديث الحسن طيب رفع عمل الإنسان كله متى يكون إذا مات تطوى صحيفته ترفع إلى الله ويستحب للمسلم الازدياد من الطاعات في أوقات الرفع والعرض أوقات رفع الأعمال إلى الله وعرض الأعمال على الله ولذلك كان من عليه الصلاة والسلام صيام الاثنين والخميس والإكثار من الصيام في شعبان والتزود من الأعمال الصالحة في الليل والنهار وقد خصت الشريعة صلاتي الفجر والعصر بمكانة عظيمة أن أعظم الفجر العصر. هذا المعنى فيها وقت الصعود وقت الصعود بالأعمال إلى الله نأتي الآن إلى جملة في الحديث دالة على عظمة الله عز وجل قوله حجابه النور حجابه النور النور النور نوعان بالنسبة لله تعالى نور هو صفته ونور هو خلقه نور الصفة غير مخلوق نور ذاتي النور الذي خلقه منه الحجاب الذي احتجب به عن خلقه هذا النور الحجاب هذا مخلوق ونور السماوات والأرض والأنوار الأخرى ونور الهداية ونور الذي يقذفه في قلب عبد المؤمن اذن في نور هو صفته سبحانه هذا غير مخلوق من صفاته وفي نور خلق وهو انواع كثيره النور الذي خلق انواع كثيرة قال تعالى الله نور السماوات والارض يعني ينور السماوات والارض ومن فيهن وبنوره يهتدي اهل السماوات والارض وبنوره أنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور الذي استنارت به الجنة والنور هذا أشار اليه بن القيم رحمه الله في نونيته فقال نور السماوات العلى من نوره والأرض كيف النجوم والقمران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 مثل نوري كمشكات فيها مصباح مش نور الله في قلب عبد المؤمن كمشكات فيها مصباح الآية وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرقت السبحات للأكوان وإذا أتى للفصل يعني يوم القيامة إذا جاء الله للفصل القضاء ماذا قال الله في كتابه بشان النور في ذلك المقام عندما جئ الله ها واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق قال واذا اتى للفصل يشرق نور يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الابدان وكذاك دار الرب في نور في الجنة وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلالا ليس ذا بطلان الله عز وجل احتجب عن خلقه بالنور والنور هذا له شعاع عظيم فلا تدركه لا تخترقه العيون فإذا حجابه النور هذا الحجاب الذي هو النور كما قلنا المخلوق وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما قال رأيت نورا فأي نور الذي رآه فأي نور الذي رآه قالوا نور الحجاب رواه مسلم قال رأيت نورا رواه مسلم أما نور وجهه وذاته سبحانه فهو من أوصافه وهذا غير مخلوق هذا نصفات الله كعلمه وحكمته ونوره سبحانه قال لو كشفه يعني الحجاب هذا الذي احتجب به عن خلق حجاب النور لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه السبحات الجلال والبهاء والله بصره محيط لكل المخلوقات لا يفوته شيء فلا يحتجب عنه شيء من مخلوقاته وهو محتجب عن مخلوقاته فلا يحجبه لا يحجب المخلوقات لا يمكن ان تحتجب عن الله لكن الله عز وجل احتجب عن مخلوقاته بحجاب النور وبصره محيط بجميع المخلوقات لا يفوت شيء وقوله من انتهى اليه بصره من خلقه يعني كل الخلق ما في شيء ما ينتهي إليه بصر الله ما في شيء يخفى على الله ما في شيء لا يدركه بصر ربنا بصر ربنا يدرك كل شيء فإذا بصره محيط بجميع مخلوقاته لا يفوته شيء منهم ولا يستره ساتر ولا يحول دونه حائل فالمراد انتهى إليه بصره من خلق يعني كل المخلوقات لو كشف الله الحجاب هذا المانع من رؤيته تعالى فتجلى لخلقه لاحرقهم جميعا لأحرق نور وجهه كل الخلق ولذلك لما تجلى للجبل شيء يسير من الرب عز وجل شيء يسير تاخ الجبل في الارض وتدكدك وخر موسى صعقه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قاعا صفصا اذا من رحمته حجاب النور هذا لو لو لا حجاب النور كان احترقنا لو لا حجاب النور كان احترقنا ومن يقوى لا يمكن قال بقيم رحمه الله فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والسفلي فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله لما يقوي أبصار المؤمنين في الجنة حتى يرواه فأي شيء سيرون لا يخطر بالبال. الآن لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه العالم العوي والسفلي فما بالك بالمؤمنين عندما ينظرون إلى جلال وبهاء وجمال وجهه سبحانه وتعالى في الجنة نسال الله أن يجعلنا من اهل ذلك إذن هذا حديث عظيم أيها الأخوة في عظمة الله حديث هذا حديث عظيم في عظمة الله الحديث التاسع يا عبادي يا عبادي هو حديث خدسي حديث جليل خدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل يا عبادي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 ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يعني لو ظمست ابره في البحر واخرجتها كم نقص البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم شوف هذه الفاظ الحديث هذا واضح يعني تقع في النفس موقعا عظيما يعني سبحان الله الوحي يعرف الوحي الفاظ الوحي تستطيع ان تميز بينه وبين كلام الناس العادي صح يعني مثل هذا من من ياتي بمثله هذا حديث قدسي يعني وليس بالقران القرآن أعلى وأجلأ أبلغ أعج معجز الحديث هذا رواه مسلم حديث عظيم جليل شريف القدر دال على عظمة ربنا عز وجل كان أبو أدريس الخولاني من كبار السلف رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. الحديث هذا رواته الاسناد اسناد الحديث هذا رواته شاميون الحين نحن نعرف أن الصحابة انتشروا في الأمصار ففي صحابة راحوا على الشام في صحابة راحوا إلى مصر في صحابة راحوا إلى العراق وهكذا هذا الحديث شامي يعني انتشر من الصحابي الذي بالشام هناك حدث به وانتشر عنه فرواته كلهم شاميون ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث أو قال هو أشرف حديث لأهل الشام يعني أهل الشام رووا أحاديث يعني طلبة العلم الذين بالشام المحدثون رووا تابعوهم رووا عن الصحابه وتابعوا التابعين رووا عن التابعين وتابع تابع التابعي روى عن تابع التابعي وهكذا هذا الحديث شامي قالوا رواته من اهل دمشق فهو مسلسل بالدمشقيين هذا الحديث إسناده مسلسل بالدماشقة كما ذكر النووي رحمه الله كتاب الأذكار وكذلك بالرجف في جامع الحكم لكن حديث حديث حديث جليل حديث حديث يعني فقرات الحديث فيها تصيب يعني قلب المؤمن هيبة رب العالمين يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي بدأ الحديث بتحريم الظلم والظلم محال في حقي سبحانه لقد حرمه على نفسي الظلم وضع الأشياء في غير مواضعها الله نفى الظلم عن نفسي في آيات كثيرة ومنها وما ربك بظلام من العبيد غيره ان الله لا يظلم الناس شيئا غيره ولا يظلم ربك احد غيره وما ظلمناهم غيره ان الله لا يظلم مثقال ذره ان الله لا يظلم نفسا شيئا ولا يظلم ربك احد ولم الله يريد غرم العباد وما ربك بظلام العبيد وما انا بظلام من العبيد فأخبر تعالى عن تحريم الظلم على نفسه ونفى عن نفسه فعل الظلم وإرادة الظلم كما ذكر ابن قيم رحمه الله في دار السعادة وقد اتفق أهل الأرض والسماوات على أن الله تعالى عدل لا يظلم أحدا حتى أعداءه المشركين لا يظلمون حتى لو فعلوا أفعالا خيرية هم على كفر وشرك ولن يعطيهم شيئا يوم القيامه من عدله انه يعطيه في الدنيا صحه ومالا وشهره واولادا في الاخره ليس لهم عند الله من خلاق ولا نصيب حتى ان اهل النار يوم القيامه عندما يدخلون النار يكونون على قناعه كامله باستحقاقهم لدخول النار ما في أحد يدخل النار يوم القيامة إلا وهو مقتنع تماما باستحقاقه لدخول النار قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب يعني وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فاعترفوا بذنبهم فسحقا إذن مقتنعون تماما والله قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى اعترفون يوم القيامة اعترافا كاملا ما في واحد يقول ما لا ما ما ما, ما كلهم يعترفون طبعا في البداية في محاولات في النهاية اعترافا في البداية الكفار يوم القيامة يحاولون يجادلون مع خلاص يستسلمون بل هم اليوم مستسلمون فاعترفوا بذنبهم قالوا بلى يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين و الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق وبالعدل وقال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تفهم في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان إذا خلق السماوات والأرض بالعدل وأراد أن يقوم العدل وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في أخباره وعدلاً في أحكامه والله يقضي بالحق ويوم القيامة يفصل بينهم بالعدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ولو كان ولو كان مثقال حبة حبة وإن كان وإن كان مثقال حبة قال تعالى <تصفيق> ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين لما حرم تعالى الظلم على نفسه حرمه بين عباده قال وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أو تظلموا يعني لا تتظلموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا وهذا توكيد لقوله وجعلته بينكم محرما وزياده التغليظ في تحريمه كما ذكرناه شرح مسلم فحرام على كل عبد أن يظلم غيره طيب الظلم نوعان ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره ظلم العبد لنفسه بما يريدها من الذنوب والمعاطي وعلى راسها الشرك إن الشرك لظلم عظيم يجعل المخلوق مكان خالق أي ظلم أعظم من هذا ما قلنا إن الظلم وضع الأشياء في غير مواضعها فكيف يكون الشرك ظلما لأن المشرك يضع في مخلوق مكان الخالق. ويعطي المخلوق حق الخالق أو شيئا من حق الخالق فهذا وجه كون الشرك ظلما من ناحية اللغوية الظلم وضع الشيء في غير موضعه والظلم الثاني ظلم العبد لغيره وهذا المذكور في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الظلم ظلمات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 يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم امرنا ان نطلب منه امرين دينيين وامرين دنيويين امرنا ان نساله امرين ديني دينيين وامرين دنيويين فما هم الدينيان طلب الهداية والثاني طلب المغفرة أحسنتم طلب الهداية طلب المغفرة والأمران الدنيويان طلب الطعام وطلب الكتوه إذن فيها تعليم العباد وأمر العباد بسؤال الله اللجوء إلى الله سؤال الله الحاجات الدينية والدنيوية فاستهدوني فاستغفروني وكذلك فاستطعموني فاستكسوني هذه يعني تلفت النظر في الحديث يا ابن آدم اسأل ربك حاجاتك الدينية والدنيوية اسأل ربك ألح على الله أطلب إلجأ إليه أنزل حاجتك به إذا سألت فاسأل الله وهذا توحيد وقد جاء في لفظ آخر يا بني ادم كلكم كان ضالاً إلا من هديت وكلكم كان عارياً إلا من كسوت وكلكم كان جائعاً إلا من أطعمت وكلكم كان ظمأنا إلا من سقيت وكلكم قال إلا من سقيت فاستهدوني أهدكم واستكسوني أكسكم واستطعموني أطعمكم واستسقوني أسقكم رواه أحمد وصححه محققو المسند إذن الخلق مفتقرون إلى الله إذا العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إذا الطعام والكسوة والشأر يحتاجونها الثقاء الثقاية يحتاجونها وكذلك يحتاجون المغفرة ويحتاجون الهداية من يهدي الله فهو المهتدي ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, وترحمنا لنكونن من الخاسرين ماذا فعل ابراهيم عليه السلام شوف انظر الى تطبيق ابراهيم عليه السلام للحديث وين هات. فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي هل تستهدون والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرقت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين فخزائن الاشياء عنده وان من شيء الا عندنا خزائنه فهو يهدي ويضل ويغفر ويعذب ويرحم يعطي ويمنع يخفض ويرفع يوسع في الرزق يضيق يطعم ويحرم ولذلك لا بد من اللجوء إليه الأمور عنده وهي بيده زد على ذلك أن الله يحب من الناس أن يسألوه الله يحب المسألة لأن فيها توحيد ليش أولا أنت تسأله معناها أنت تعتقد أنه بأنه عز وجل يقدر على أن يجيبك ويقدر على أن يعطيك سؤلك مهما كان ثانيا أن اللجوء إلى الله هذا في افتقار، في إظهار حاجة، في إظهار المذلة. الله يحب هذا, هذا، الله يحب هذا. جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعلي اذا إذا انقطع. رواه الترمذي وضعفه بعضهم، لكن المقصود ما هو يعني يسأل الله كل شيء حتى شسع النعل كان بعض بعض السلف يسأل الله كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلى فشاته اسال الله كل شيء ما تقول لا ما يليق بالله أن أسأله وجبة طعام لا كيف اسأل. لا تنظر إلى الشيء الذي تسأل أنت هي وجبة طعام. انظر إلى ذات السؤال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قضيه الهدايه من الله فاستهدوني اهديكم اللهم لو اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن نحتاج الى الهدايه اعظم من حاجتنا الى الطعام والشراب والهدايه للصراط المستقيم نسالها يوميا مرات كثيره واهدنا لاحسن الاخلاق وإن الله ما نسالك الهدى والتقى الهدى تشمل كل علم نافع الصراط المستقيم طريق الحق اهدنا للاخلاق الفاضله ان الطعام بجميع انواعه كل شيء غذاء فاكهه دواء كل مطعوم اللباس كلكم عار الا من كسوته وهذه كسوة زينة انزلنا عليكم لباسا نوارث وآتكم وريشا استكسوني اسالوني الكسوة الكساء الجميل الظاهر والكساء الباطن الاجمل ولباس التقوى ذلك خير يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم فاستغفروني أغفر لكم طيب الاستغفار طلب المغفرة من الله لاحظ انه قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم معناها مهما بلغت ذنوبكم بالليل وبالنهار متواصلة لا تيأسوا من طلب المغفرة أغفر لكم حتى لو ملأتم الليل والنهار ذنوبا ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والارض ثم استغفرتم الله لغفر لكم تامل كيف قال الذنوب وانا اغفر الذنوب جميعا الف واللام تفيد الاستغراق ولاحظ جميعا يعني اذا سالت الله بصدق المغفره ما هو يختص المغفرة وربعها ونصفها وثلثها جميعا وان اغفر الذنوب جميعا حق املك فيها والله يستر على المذنبين والعصاة ختم الاحاديث بهذه العبارات العظيمه دل على عظمته انكم لن تبلغوا ضري فتضروني مهما فعلتم لن تبلغوا ضره لن تستطيعوا ان تضروا بشيء إنهم لن يضروا الله شيئا ومن ينقلب على عطبي فلن يضر الله شيئا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد كما أنكم لن تنفعوني بشيء لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولو كلكم على أثقى قلب رجل لن تنفعوه بشيء ولو كلكم على افجر قلب رجل كل العالم لن تضروا بشيء ففي النهاية لو كلكم سألتم الله بأقصى المسألة التي عندكم كل واحد يد الله ملأة لا يغض نفق سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده ما نقص شيء من عن خزائن سبحانه أبدا لما ضرب المثل بهذه الإبرة إذا دخلت البحر راح تخرج بشيء يسير جدا جدا هذا مثل التقريب ولو أنهم كلهم وقفوا في سعيد ما ينقص عنده ولا شيء ولا شيء نسأل الله سبحانه وتعالى <تصفيق> أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا ممن يحمده يوم يلقاه انه سميع مجيب صلى الله على نبينا محمد